اختى اختى اختى اختى وهذه فته كانت على طريق الخير وعندما وفقها ربي جل جلاله ليوظفها في إحدى الأماكن تعرفت على صحبة خبيثة بعدها بدأت تغيير غيرت في أحوالها واختلفت أهدافها انتكست حياتها أصبح الحرام عندها حلالا وأصبح الحياء والحشمة عندها تخلف رجعية بل كنت بدرا في الدجا كنت الضياء لي غيرنا كالشمس فيك بذي الضحى كالشمس فيك بذي الضحى كنت الدليل الى الهدى يهدي ويرشد من غوى واليوم واسفي عليك غرقت في لجج الهواء غرقت في لجج يا ليت شعري من الذي أراك في دنيا الونى ما هذه الدنيا سوى فعسه تلدغ ما ترى اني اراها كالرفاه الرفاه وحزن أهلها أشد الحزن وأصبحوا مناصحونها تارة بالله يخوفونها وتارة بالماضي الحسن كانوا يذكرونها لم تجد معها نصائحهم ولم تصلح معها محاولاتهم بل زادتها إعراضا ونفورا وقررت أن تقاطعهم ما دامت هي لا تعجبهم وهم لا يعجبونها ومرت الأيام وهي على هذا الحال عصيان للرحمن وآثام وفي يوم من الأيام اتصل زوجها فجأة على أهلها ليخبرهم أن أختهم في المستشفى مريضة فأسرع الأهل إليها ليطمئنون عليها فمهما كان هي قطعة من قلوبهم مهما كان هي أختهم فقابلتهم بوجه عابس ما زال الكبر يعشعش عليها ما زالت تستكبر ما زالت العزة تأخذها بالإثم وزاد عليها المرض وزاد عليها المرض وطال حتى أصيبت أطراف أقدامها بالشلل فما كان منها إلا الصخط والتجزع حتى أصيبت نصف أقدامها وبدأ الشلل يغزوها من أسفل إلى أعلى حتى أصيبت بشلل نصفي هناك هناك منعت حتى من خدمة نفسها حتى في قضاء حاجتها صار القيام من سريرها أثقل عليها من الجبل أثبتت التحاليل أن لديها سرطان في الدم ولديها سرطانات قد انتشرت في أجزائها غيرت هذه السرطانات حالها قضي على شعرها ورموشها وحواجبها التي طالما طردت من رحمة ربها بسببها ها هي اختفت كأن لم تكن من قبل هناك عرفت قدر ربها وأحست بذلها وضعفها وأصبحت تصيح في أهلها أريد أن أعود كما كنت ولن أعصي ربي ما دمت تقول لا أريد الدنيا بأكملها ولا زينتها ولا أريد بيتي الجديد أريد فقط أن أعود كما كنت عزيزة ولربي مطيع وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنسا وأنفسهم يظلمون جلست على هذه الحال طريحة الفراش تتجرع القصص كل يوم مع هذه الآلام والأحزان على ما ضاع من عمرها في رضا الشيطان والله رأيتها وما صعب علي حال مثل حالها رأيتها طريحة تعجز حتى الأنفاس أن تدخل وتخرج فكم كان خروج الروح منها مؤلما لمن يراها فكيف بمن يحس به وحزن أهلها وكانوا والله حولي ينظرون إليها كنا نذكرها بلا إله إلا الله نعلم أننا لا نستطيع أن نقدم لها شيء يوم أن استسلم الطب ورفع يديه عنها وتخلى عنها فليس لها هناك إلا ربها جل جلاله فجلسنا نذكرها بلا إله إلا الله ولا نعلم والله من أنها حية إلا والأنفاس تخرج وتصعد إلى أن خرج آخر نفس وأنا والله على رأسها اراها وأنظر إليها فضج الأهل بالبكاء فذكرتهم بالله جل جلاله علَّى الله جل جلاله أن يكون بهذا القدر وبهذا المرض قد كفَّر عنها سيِّئاتها فهذا ما نرجوه من الله جل جلاله وإلا لا نملك كشف الضر عنها ولا تحويلا لكن أقول لكل من ما زالت في صحتها وقوتها ماذا تنتظرين هل تنتظرين مرض يطرحك في الفراش حتى تعرفي قدر ربك جل جلاله هل تنتظري حفرة يكب عليك فيها التراب حتى تظلم الدنيا ثم توقضين على نداء الملكين ثم تذكرين رب العالمين رب يرجعون ماذا لا, لا نتذكر الآن تابعودي قبل أنت سيب أطباق الثرى عدي أخية وسلكي درب المعارج للعلا والتسكبي وإلى الدموع على مقارفة الخطى على الدموع تجب ذنبا في الخوالي قد مضى والتصرخي, والتصرخي وبنبرة المجروح عدت إلى التقى ولتشعلي, ولتشعلي نور الهداية كي يضيئ لك المدى عودي إلى درب الجنان هناك طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى عودينا درب الجنال هناك طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى